Ere الدنيا, Ere الدنيا, Ere الدنيا, Ere الدنيا, Ere الدنيا, Ere الدنيا, Ere الدنيا, كلما كثرات لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانات عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه أرى الدنيا لمن هي فيه عذابا كل ما كثرات لدي تهين المكرمين لها بصوره وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه اردوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كما خلقنا من تراب وتكرم كل من هانت عليه اذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما انت محتاج اليه الا واراك تبذل يا زمان يا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو قلابي الدنيا لمن هي في يدي عذابا كلما ما كثرت له إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابك ما كثرت لدي تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه لذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه Ja, zie je